من التشديد في الخروج إلى الجهاد على كل حال ولكنه تعالى بين رفع هذا التشديد بقوله ليس على الضعفاء ولا على المرضى ولا على الذين لا يجدون ما ينفقون حرج الآية فهي ناسخة لها قوله تعالى وفي الرقاب قال الشافعي والليث إن المراد بالرقاب المكاتبون وروي نحوه عن أبي موسى الأشعري والحسن البصري ومقاتل بن حيان وعمر بن عبد العزيز وسعيد بن جبير والنخعي والزهري وابن زيد ويدل لهذا القول قوله تعالى في المكاتبين من مما لله الذي آتاكم وقال ابن عباس الرقاب أعم من المكاتبين فلا بأس أن تعتق الرقبه من الزكاة وهو مذهب مالك وأحمد وإسحاق قوله تعالى والذين يؤذون رسول الله لهم عذاب أليم صرح تعالى في هذه الآية الكريمة بأن من يؤذي رسول الله صلى الله عليه وسلم له العذاب الأليم وذكر في الأحزاب أنه ملعون في الدنيا والآخرة وأن له العذاب المهين وذلك في قوله إن الذين يؤذون الله ورسوله لعنهم الله في الدنيا والآخرة وأعد لهم عذابا مهينا قوله تعالى يحذر المنافقون أن تنزل عليهم سورة إلى قوله ما تحذرون صرح في هذه الآية الكريمة بأن المنافقين يحذرون أن ينزل الله سورة تفضحهم وتبين ما تنطوي عليه ضمائرهم من الخبث ثم بين أنه مخرج ما كانوا يحذرونه وذكر في موضع آخر أنه فاعل ذلك وهو قوله تعالى أم حسب الذين في قلوبهم مرض ان لن يخرج الله أضغانهم؟ إلى قوله ولتعرفنهم في لحن القول وبين في موضع آخر شدة خوفهم وهو قوله يحسبون كل صيحة عليهم قوله تعالى وما نقموا إلا أن أغناهم الله ورسوله من فضله صرح في هذه الآية الكريمة أن المنافقين ما وجدوا شيئا ينقمونه أن يعيبونه وينتقدونه إلا أن الله تفضل عليهم فأغناهم بما فتح على نبيه صلى الله عليه وسلم من الخير والبركة والمعنى أنه لا يوجد شيء يحتمل أن يعاب أو ينقم بوجه من الوجوه والآية كقوله وما نقموا منهم إلا أن يؤمنوا بالله العزيز الحميد وقوله وما تنقمون منا إلا أن آمنا بايات ربنا لما جاءتنا وقوله الذين اخرجوا من ديارهم بغير حق الا ان يقولوا ربنا الله ونظير ذلك من كلام العرب قول نابغه ذبيان ولا عيب فيهم غير ان سيوفهم بهن فلول من قراء الكتائب وقول الآخر ما نقموا من أمية إلا أنهم يضربون إن غضبوا وقول الآخر فما بك في من عيب فإني جبان الكلب مهزول الفصيل قوله تعالى قل نار جهنم أشد حر لو كانوا يفقهون ذكر تعالى في هذه الآية الكريمة شدة حر نار جهنم أعاذنا الله والمسلمين منها وبين ذلك في مواضع أخر كقوله نارا وقودها الناس والحجارة وقوله كلا إنها لظى نزاعة للشوى وقوله كلما نضجت جلودهم بدلناهم جلودا غيرها وقوله يصب من فوق رؤوسهم الحميم يصحر به ما في بطونهم والجلود ولهم مقامع من حديد وقوله وإن يستغيثوا يغاثوا بماء كالمهل يشوي الوجوه الآية وقوله وسقوا ماء حميما فقطع أمعاءهم إلى غير ذلك من الآيات قال المؤلف رحمه الله تنبيه اختلف العلماء في وزن جهنم بالميزان الصرفي فذهب بعض علماء العربية إلى أن وزنه فعنل فالنون المضعفة زائدة وأصل المادة الجيم والهاء والميم من تجهم إذا عبس وجهه لأنها تلقاهم بوجه متجه من عابس وتتجهم وجوههم وتعبس فيها لما يلاقون من ألم العذاب ومنه قول مسلم بن الوليد الأنصاري شكوت إليها حبها فتبسمت ولم أر شمسا قبلها تتبسم فقلت لها جودي فأبدت تجهما لتقتلني يا حسنها إذ تجهموا وتقول العرب جهمه إذا استقبله بوجه كريه مجتمع ومنه قول عمرو بن الفضاض الجهاني ولا تجهمينا أم عمرو فإنما بنا داء ضبي لم تخنه عوامله وقال بعض العلماء جهنم فارسي معرب والأصل كهنام وهو بلسانهم النار فعربته العرب وابدلوا الكاف جيما قوله تعالى فإن رجعك الله إلى طائفة منهم فاستأذنوك للخروج فقل لن تخرجوا معي أبدا إلى قوله الخالفين عاقب الله في هذه الآية الكريمة المتخلفين عن غزوة تبوك بأنهم لا يؤذن لهم في الخروج مع نبيه ولا القتال معه صلى الله عليه وسلم لأن شؤم المخالفة يؤدي إلى فوات الخير الكثير وقد جاء مثل هذا في آيات اخرى كقوله سيقول المخلفون إذا انطلقتم إلى مغانم لتأخذوها ذرونا نتبعكم إلى قوله كذلكم قال الله من قبل وقوله ونقلب أفئدتهم وأبصارهم كما لم يؤمنوا به أول مرة الآية إلى غير ذلك من الآيات والخالف هو الذي يتخلف عن الرجال في الغزو فيبقى مع النساء والصبيان ومنه قول الشنفرى ولا خالف دارية متريب يروح ويغدو داهنا يتكحل أيها المستمع الكريم نكتفي بهذا وإلى لقائنا القادم إن شاء الله والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته